وَلا قَدِ الغَرَابالِ الناسِثِي هذا القآانِ مِن كلُمَس وَلَقَ غقآ كلُمَث وَولإِن جعُ بآيةِ لا يَقولًاَّينَ كَفَ إن أنتم إلا مبطلون ولئن جدهوا بأيةً لا يقولن الذين كفروا